وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد إخوة الكرام مازلنا مع مجالس العلم وهي أشرف المجالس على الإطلاق لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا قال ومرياض يا رسول الله قال حلق الذكر وحلق العلم وقد قال النبي صلى ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين اللهم أدم علينا هذه المجالس ووسع علينا عمران وعلمنا ما ينفعنا ونفعنا بما علمنا وجعلنا ممن يتعلم ليتعبد وانشر ذلك بين الناس. الكلام اليوم نبتدئ لأننا قد اغفلنا ذلك الأسبوع الماضي لعلة نبتدئ بالكلام على الأصول الفريقة بين أهل السنة والجماعة وبين الرافضة الهالكه لأن هذه هي كما قلنا هي أضل وأضر الفرق والطوائف على دين الإسلام فهم أضر علينا من أهل الكتاب فالروافض أخبث خلق الله دل في علاه الروافض الذين استباحوا الكلام في الصحابة وكفروا الصحابة ثم أيضا هم أرادوا التجر على رسول الله وسلم ولولا الخوف من أهل الإسلام لفعلوا ذلك صراحة وهم يفعلون ذلك لمزا وغمزا في النبي صلى عليه وسلم وفي فراش النبي صلى الله وتكلمون الى يوم الناس على عائشه رضي الله عنها وهي تواقف كثيره كما بينا فاليوم الكلام على طائفة من طوائف الإسماعيلية والإسماعيلية الشيعة هي فرقة من الفرق الباطنية الإسماعيلية هي فرقة من فرق الباطنية تنتسب إلى الإمام إسماعيل بن جعفر الصادق أظهر التشيع وحب آل البيت والميل آل البيت وانتصار آل البيت والحق بانهم لهم عقائد هي حقا في هدم الإسلام, وأس الإسلام وأصول الإسلام فلهم عقائد كفرية أصلها تنافي يعني أسس الإسلام وأصول الإسلام أيضا مع ذلك أنهم يخالفون مع مخالفتهم للعقائد الإسلامية بأنهم أيضا تبذلوا جدا أخلاقيا وأنهم استباحوا كل محرم الإسماعيلية فرق باطنية تعلمون أن من اكثر أهل الأرض هم الفرق الباطنية من هؤلاء القرامطه من هؤلاء القرامطه الذين ينتسبون إلى, الى رجل اسمه حمدان بن الاشعث كان يلقب بقرمط لقصره فقالوا القرامطه فانه يعني نسبه لهذا الحمدان مثلا أنا لست ممن يؤسس للكلام تاريخيا عليها او الكلام على مسألة انتشارها وين بالضبط أنا سأكون إجمالا لأننا كما قلت الذي يهمني في هذا الباب أن تعلم خطر هؤلاء بالعقائد والأفكار التي يحملونها وانهم يهدمون الإسلام بما بما يريدون. الحق بأن تطور هذه الحركة الحركة هذه ابتدأت أيضا في جنوب فارس، ثم انتشرت بعد ذلك في الكوفة وفي البصرة، وانتشرت بعد ذلك أيضا في البحرين وفي اليمن وفي الإحسا كثير من هؤلاء القرامطة الذين هم أضر خلق الله على أهل الإسلام، هم أضل أضل خلق الله على أو أضر خلق الله على الإسلام. الحق أنهم هاجموا مكة وهاجموا الحجاج. فقصدوا حجاج بيت الله للفعلاء فقتلوهم وملأوا المسجد الحرام بالقتل وهتكوا أستار الكعبة بل الذي فعلوه أشد من ذلك وأنكى اقتلعوا الحجر الأسود تهجموا على الكعبة، فاقترعوا الحجر الأسود، ثم قام حمدان أو غيره هذا الذي كان قائدا لهم، فنظر إلى السماء وانظروا إلى أكفر أهل الأرض ماذا يقولون؟ بعدما اقتروا الحجر الأسود، الأسود، وقتلوا الحجاج في الم في في المسجد الحرام، هدموا ما زمزم، هدموا بناء البئر ما زمزم، هدبو، ثم مع ذلك اقتروا الحجر ونظروا بجرأة إلى السماء. فقالوا اعوذ بالله قالوا اين الحجاره من سجين اين الطير الابابيل كلام يخاطبون ربهم جل في عهد خلق الله قالوا أين الحجارة من سجين اين الطير الابابيل أما فعلت ذلك بهؤلاء الذين جاءوا ابراهيم ومن معه للحفاظ على الكعبه طب هم انتهكوا الكعبه الان وهتكوا اسطار الكعبه واقتلعوا الحجر الأسود فقالوا أين الحجارة من سدين اين الطير الابابيل ثم انتقلوا بالحجر, بالحجر الاسود الى الاحثه عشرين سنه بقي معهم في حوزتهم عشرين سنه يعني بقي الى عشرين سنه وهم يحترزون الحجر الأسر وكانوا حربا على الإسلام وعلى أهل الإسلام والحق بانك لو نظرت إلى القرامطه وإلى افكار القرامطه وايضا محاولات القرامطه لهدم الاسلام شديده جدا وكانوا يغررون البسطاء والبله السفهاء وهذا الذي يحدث الان كثير من العوام اذا اردت أن أن تكاثر الناس معك فانت إذا دخلت على العوام العوام هوام سهل جدا التاثير عليهم فكانوا يفعلون ذلك وكانت دعوتهم على الفلاحين والعمال لأن يؤثر على عقولهم الخرفة الآن الحمد لله المدرسين وغيرهم أصبحوا كالفلاحين عندنا الآن يعني في أو كالفلاحين عندهم الآن ما في سهل جدا التأثير على كثير من المثقفين الآن لأن الثقافة الثقافة هشة أيضا ما كان عندهم يعني نقول الآن العقول النييرة التي تفرق بين الغص والسمين فكانت كما قلنا معظم دعوتهم لهؤلاء ولهم بعض المبادئ التي تستميل أهل الحاد وتستميل أيضا البسطاء إليهم منها انهم كانوا يقولون بشيوعية أو شيوع الأمر يعني لا يقولون بأن هناك ملكية خاصة تحترم يقولون الغني كالفقير والكل مشترك في المال هذه النظرة الشيوعية هذه نظرة هدامة هذه ليست نظرة مدنة بحال من الأحوال هي نظرة حقا هدامة لأنها تشيع البطالة وتشيع أيضا التنطع والتطفل وتشيع أيضا الكسالة ال ال الكسل والدعة وعدم النظر إلى المستقبل ولا بناء المستقبل هذه نظرة, نظرة هدامة حقا الاسلام الإسلام يحارب هذه النظر نظرة الشيوعية هذه الإسلام يحاربه اولا الإسلام جاء بحفظ اموال الناس وحفظ مكانة الناس ولكل ذمه مستقل حتى في النساء قال الله تعالى وآت النساء صدقاتهن نحلا وأضاف ذلك لذمتهن والمرأة لها ذم مستقل ولذلك يقول النبي صلى الله عليه لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه منه لا يحل ما نبريه المسلم إلا عن طيب نفسه وهذه دلاله واضحة جدا على أن المال محترم لكل إنسان قول وسلم لما قال له سعر لنا قال النمسلم لا إن الله هو المساعر يخشى وسلم أن يأتي أحد بمظلمه يوم القيامة يكون حجر عليه واسعا أو يعني مال على ماله الذي له الحصانة في بإسلامه لأن النمسلم بين أن الحصانة في المال والعرض والدم بسبب الإسلام أمرت أن قتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإن قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على على الله جل في فهذه نظرها الدامة المسألة لم تقف عند المال ده المسألة ارتقت إلى النساء قالوا أيضا بذيوع وشيوع مسألة الشيوعية الفكر الشيوعي على النساء يقولون حجب الزوجة عن الرجال مظلمة ليست بعدها مظلمة يعني لو أحجب عند زوجة حجبها عن الاجانب هذه مظلمة فيقولون شيوع الألفة والمحرم حبه والانس والقرب الا تحجب زودتك عن ايش عن غرض نعوذ بالله من الغذاء استباحه اباحه, إباحة. إباحية كاملة للأعراض وايضا للفروج ولذلك كما قلت كانوا يستملون أهل الفسق والفجور في هذا الباب بهذه الأفكار الدنية فإنهم يجعلون المرأة مشتركة بين كثير من الرجال ويجعلون التداول ونحن الآن في عصرنا نرى مثل هذا نرى تبادل الأزواج هناك طوائف من الطوائف التي ظهرت حتى في مصر بهذه الدناء بتبادل الأزواج الغرض المقصود بأنهم بهذه الإباحية يهدمون أصول الإسلام أصول الإسلام وأصول ال ال ال الديانة هو الحفظ على, على الأعراض لا سيما وان الله تعالى قد بينا بأن مسألة الزنا لها ما لها من الحدود العظيمة لو كان يعني محصنا فرجم الموت ولو كان بكرا فالجلد مئة وتغريب عام وايضا من ذلك او من هذه الأفكار الشديدة التي عندهم في هذا الباب الكلام على العقائد الخربه هم يعتقدون الكون إلهين يعتقدون للكون هين، لكن عندهم كالمناوية الذين يقولون اله النور يعني أفضل من اله الظلمه يرون أن الإله الأول أقوى من الإله الثاني إله الأول أقوى من الإله الثاني بإذن هذا الشرك أسارة في أصل عقائدهم الشرك لهم يعتقدون للكون إلهين والله جلit يهدم هذا بل الله ما خلق الخلق إلا لقضيه الكون الكبرى قال الله جل في علاه وما خلقت جن والإنس إلا ليعبدون قال ابن عباس إلا ليوحدون قال الله جل في علاه وإلى قد بعثنا في كل أمة الرسول أن عبد الله واحدو يعني أنا عبد الله ووجتانيبو الطغوت وما أرسلنا من قبل مرسون إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فعبدون توحيد الله الذي في علاه وما بعث معاذ إلى اليمن قال فليكن أول ما تدعوهم إلي إلى أن يوحدوا الله جل, جل في علاه القضية الكون الكبرى توحيد الله الذي في علاه والله على يقول لو كان فيهما الهه إلا الله لفسدد قال الله رعلا لا تتخذوا الهين اثنين إنما هو اله واحد فإيايا فارهبون لذلك وما يقولون بأن النظرية العقلية في مسألة التوحيد لله دل فعلا أن الله رعلا جعل الإنسان يفترض فروضا قال الله دل فعلا قل إن كان معه الهه كما يقولون إذن لبتغوا إلى ذي العرش سبيله ما المعنى ذلك معنى ذلك أن الله جل في يقول إن افترضت اولا لابد أن تعلم قاعدة لو هناك الهه لابد هذه الآلهة من المنازعه لمساله الانفراد انت تراها جبله عندك كل انسان منا حتى لولا ان يهذبه الدين لابد أن ينفرد حتى لو في العلم يريد أن يكون هو الاعلم هو المتقدم فهو في نظريه الانفراد فهو بيقول لو كان في الكون في, في, في, في, في الكوني غير الله لابتغوا إلى ذا العرش سبيله فلما لم يفعلوا دل ذلك انه ليس تمت إلا اله واحد فقال قل لو كان معه آلهة كما يقولون اذن لابتغوا اله العرش سبيل سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا قال الله تعالى لو كان فيهما الهه إلا الله لفساداته قال العلماء النظرة العقليه ان نقول لو فرضنا للكون اكثر من اله للكون قلنا قل للكون الهان أو, او نقول يعتقدون للكون الهي اله للشمس واله للقمر اول ما يحدث هو ايش المنازعة قل لو كان معه الهه كما يقولون إذن لابتغوا إلى هذا العرش حصلت المنازعة فإذا حدثت المنازعة فإما إما أن يكون غالب هو مغلوب فالمغلوب لا يمكن أن يكون ربا لا يمكن أن يكون ربا بحالة الحوال الرب هو الغالب لا المغلوب انما قولنا شيئا إذا أردناه أن نقول له كن فيكون طيب إذا لو قلنا غالب ومغلوب فالمغلوب لا يصح أن يكون ربا فادعاه ظلما وزورا وإن قلنا لا غالب ولا مغلوب لابد للكون ايه أن يفسد لو قلنا لا غالب ولا مغلوب يبقى الكون سيكون فسادا لماذا؟ لأن رب الشمس سيقول لا الشمس لا تغرجان ورب القمر يذهب بالقمر ويفسد الكون فلما انتظم الكون دل عقلا على أن الكون إيش؟ ها للكون إله واحد للكون إله واحد سبحانه ودله في علاه هم يقولون الكون إلهين هذا من من خراب الاعتقادات التي يعتقدونها أيضا إذا, اذا قلنا بانهم في في الإلهية في النبوات أيضا هم يعتقدون بالحلول كما بين قبل ذلك السباعية هم يقولون بالنسبة للنبوة هي فيوضات من الإله الأول اللي هو الأقوى على شخص يسمى شخص محمد فجعله حتى يعبر عن هذه الفيوضات بشيء اسمه القرآن يعني هم لا إيمان بالقرآن ولا إيمان بمحمد ولا إيمان بالنبوة بهم الاحوال هم يقولون فيوضات كما قلنا الفيورد دي من من الاله الاول اللي هو الاله الاقوى, الاله الأقوى وايضا يؤمنون يؤمنون بالرجعه يعني يعني يقول خلينا نرتب الاعتقادات هذه النبوه يبقى الاعتقاد في الالهيه اعتقاد شركي الاعتقاد في النبوه الغاء النبوه من اصلها عدم الاعتقاد فيها بحال من الاحوال الثالث الاعتقاد بالمعاد والبعث والنشور طبعا احنا عندنا أصارة الاعتقاد بالإلهية نقول أنما هو إله واحد سبحانه وهذه قضية الكون الكبرى التي من أجلها أرسل الرسل وأنزل الكتب وأيضا ضرب الصراط وفرق الناس بين فريقين فريق في الجنة وفريق في السعيد والنبوة لا يمكن لإنسان أن يكون موحدا مؤمنا عند ربه ولا نجات له أبدا من الخلود في النيران إلا بالإيمان بمحمد ثم يخرج علينا من لا يدري أو يفأهرف ما لا يعرف ولا ولا عله لا يؤمن أو ما آمن أو آمن وما ما أن إيمانه سلب منه عندما قال بأن الإيمان بمحمد اختيار لا إجبارا صلبا الإيمان منه عندما قال بذلك أنا أريد عالما واحدا يخالف هذا أو يرد ذلك بالدليل عندما يقول أن الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم اختيارا لا إجبارا يقول أي أحد من اهل الكتاب قد وحد الله يبقى له ان يؤمن باي نبي من الانبياء حتى لو امن بصالح وترك الانبياء الذين قد أرسلوا له يقول قد وحد الله هذا هدم هد لكل ديان الاسلام هذا هد هدم للتوحيد كاملة التوحيد وتوحيدان توحيد الرب دلاله على العباده وتوحيد الاتباع ولا يكون الا بالنبي عدنا صلى كيف يكون الايمان بمحمد اختيارا بل كل نبي لو نزل في عصر محمد ولم يؤمن بمحمد لو فرضنا جدلا يكفر لأن الله أخذ الميثاق على جميع الانبياء باتباع محمد صلى الله عليه وسلم فكيف يقول إذا امن به أو لم يؤمن به فهو مؤمن او فلو هذا هذا تكذيب لله جل وعلا الله جل وعلا يقول واذا اخذ الله ميثاق نبينا لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنون به ولا تنصرونه قال أقررت ما أخذتم على ذلكم إصري قالوا أقرارنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فشهدوا وأنا معكم من الشاهدين ثم قال ها فمن تولى بعد ذلك فأولاك إيه هم الفاسقون الفسق الاكبر. هذا كفر مبين الذي يقول بأن الإمام بمحمد اختيارا كافر يكفر بذلك وهذا الكلام من عنده مسكه علم يعارض يعارض ياتينا بالعلم أن مسلم يقول والذي نفسي بيده وهذا الحديث الصحيحين والذي نف... متفق عليه من الخير ومسلم تلقت الأمة بالقبول والذي نفسي بيده لا يسمع به من يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من اصحاب الإش النار ده ده هنا الدلالة أبلغ كيف أبلغ كريم يعني إيه تقاربت جدا لا لا لا شوفوا قال والذي نفسي يدي طيب ما يسمع بيهودي ولا نصرني ثم لم يؤمن بالذي جئت به يعني حتى لو آمن به رسولا ولم يؤمن بشريعتي بكتابه وسنتي بالكتاب والسنة ليس بمؤمن هذا الأبلغ والأقوى في التلالة في هذا الباب قال والذي نفسي بيدي, بيدي لا يسمع بيهودي ولا نصرني ثم لم يؤمن بالذي جئت به ده المسألة أبلغ ليست المسألة واقفه على الإيمان به فقط يعني حتى لو آمن به وقال هو رسول ولم يؤمن بالقرآن والسنة فليس بمؤمن يكفر فليس بمؤمن. ولذلك من أصول الإيمان أن تؤمن بأن الشريعة شريعة الرحمن أنها الشريعه الناسخه لا الشريعة شريعة ولذلك قلنا بإجماع المحققين من أهل العلم أن من قال أن, أن إنسانا يسعه ما وسع الخضر مع موسى كفر بذلك إيش اللي, إيه اللي حدث مع الخضر مع موسى؟ موسى لم يتبع آه... الخضر لم يتبع إيش؟ موسى على ما عليه صحيح ولا لا؟ هو يقولون من قال بأنه أي إنسان يسعى أن يخرج أن يخرج عن التبع للمسلم كما خرج الخضر عن موسى كفر بذلك كفر لأن الحديث ظاهر جدا الذي الذي نفس يادي لا يؤمن به يهودي ولا صنيف ثم لم يؤمن بالذي جئت تو به ثم لم يؤمن بالذي جئت به لكلم كان من من اصحاب النار لا سيما وانه الخضر كان يسعى ان لا يتبع موسى لان النبي صلى الله عليه وسلم قال فضلت على الانبياء بست وذكر منها وكان كل نبي ها يبعث في امته او قال في قومه خاص وبعثت للناس كفا للناس بل, بل بعثه الله للثقلين للجن والانس بعث الله للثقلين للجن والانس واصرفنا لك نفر من الجن يسمعون القران فلما حضروه قالوا انصتوا فلما قضيا ولوا إلى قومهم منذرين فهنا الآن عندما يقولون هدم نبوه بهذا الباب وشريعة الرحمن فهذا أيضا من العقائد الخرب التي هي من عقائد القرامطه الكفار الذين يعني كما قلنا يغررون بالأغمار الأغرار على انتصار للأهل البيت وانهم يظهرون المظلمة التي حدثت لعلي والمظلمة وقتل الحسين ويتلاعبون بمشاعر الناس وهم يبططنون الكفر وهدم الإسلام وهدم قاع قائد الإسلام أيضا في هذه في في النبوات والرسالة يعتقدون بالمعاد يقولون لا معاد لا بعث ولا نشوه لا معاد بحلم الأحوال المعاد عندهم أن تؤمن بعقيدته هذا المعاد عندهم أن تعلم العقيدة التي هم, هم عليها وعندهم أيضا أنه لا لا معاد لا عقاب ولا, ولا سبب العقاب عندهم أن تصلي وتصوم وتحج يقولون العقاب هو انشغال النفس بمثل هذه العبادات الأنساك هذه عندهم هذا هو العقاب والثواب أن تتمتع بكل متع الدنيا دون أي تحجير عليك هذا الثواب عندهم أن تتمتع بكل ما إذن هم لا يبنون بمعاد أسارته فيقولون الذي حجر نفسه ومنع نفسه من هذه المتع وصلى وصام وحجر هذا الذي عذب نفسه العذاب أن تكون بهذه الأنساك شوف انظر شوف الغباء المراك فالشيطان يستحي أن يقول مثل هذا الكلام فهم يقولون بأن العذاب أن تنشغل بهذه العبادات وأن النعيم أن تلهو وتتمتع بكل متع الدنيا دون تحجير عليك مثل هذا بحال من الأحوال وأيضا يؤمنون بالحلول يؤمنون بالحلول كما قلنا بأنه ما من إمان إلا وحل فيه الإله يؤمنون بالحلول ويؤمنون أيضا بالعصمة للإمام يؤمنون يعتقدون العصمة, العصمة الكاملة غير المنقوصة للإمام فهم يعتقدون في علي بن ابي طلب أنه يعلم الغيب وايضا يعتقدونه بالرجعه انا قلت لكم انهم عندهم اصل الديانه الرجعه وهذا الذي اسسها من الكافر ابن الكفره من عبد الله بن سبا هو الذي اسس ذلك في هذا الباب للسبائيه فهم يؤمنون ايضا بالرجعه يؤمنون بكل ذلك لتعطيل مواد الدين كل تعطيل لاصول الدين هدم لكل عقائد المسلمين فهم كما قلنا يؤمنون بالرجعه ايضا يؤمنون بان علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه يؤمن بالغيب وعندهم الصيام أصل الصيام يعني اصل هذه الأنساك الصيام اصله طال ان تكشف السر الامساك عن كشف السر لما تعلم هذه العقيده لا تفشيها بين الناس انهم يتخذون التقيه تكئه حتى يعني كما قلنا لا يظهرون أو حتى لا يظهروا أمام الناس بالعقائد الخاربة التي يعتقدونه. أيضا من ذلك هم يفرضون على الناس على أدبائهم ضرائب تأخذها على أنهم يوزعونها على الناس وهم يأخذونها لأنفسهم كما يعرف من هؤلاء الطغاة الغرض المقصود بأنهم كما قلنا من الكفر بمكان ومن الظلم بمكان وهم لهم أفكار أفكار الخوارج وهم قتلت والأصل أنهم ينتشرون كما ينتشرون للبسط نفوذهم وسلطانهم على الناس وقد تجرأوا على محارب الله جل في علاء وعلى شائر الله دل في علاء وكما قلنا أحلوا المحارم وأحلوا وأباحوا كل المحرمات وقالوا هذا هو الصحيح من الديانة الدين أصلا أمر آخر كأنهم كما يقولون في عصرنا هذا الدين أفيوني ريش الشعوب. فهم نفس الأمر يرون بان من انشغل بالأنساك من انشغل بالعبادات فهذا المعاقب حقا وأما المتحرر الذي يستبيح المحرمات فعندهم الأمر, الأمر هذا هو السواب لمثل هذا ملخصا إذن هم اعتقاد اعتقادهم في الليلة الفعلاء يعتقدون للكون الهين ويقولون أيضا بأن الله احتجب في صورة, إيش بشر صورة بشر كما قال قائلهم قبل ذلك ما بينا في السبائية وأنهم يقولون بأنه يعني رجل من نور والأمر الثاني هم يقولون في مسألة شيوع وذيوع الأموال والنساء كما فصلنا وايضا لا يلتزمون بتعليم الإسلام بل يعني ينسالخون منها انسلاخا كلية. نهيك على نوم أيضا يستبيحون الأعراض. والمحرمات هذه هي نبذة أو نبذة يسيرة عن القرامطة الذين هم من فرق الإسماعيلية الذين يعني أظهروا التشيع وحب آل البيت والميل آل البيت وأيضا الانتصار آل البيت وهم في حقيقة الأمر يعني ينتصرون لدياناتهم لديانتهم الأولى المجوسية من أجل هدم عقائد المسلمين ومحاربة الإسلام ومحاربة أهل الإسلام وإلى يوم الناس هذا هم الذين يحاربون الإسلام وأنتم لا تدرون إلى ذلك سبيلنا بل من أهل الإسلام من يقربوه ويقربونهم تقريبا عظيما ويفتحون لهم المجالات وهم بذلك يريدون قتل الإسلام أو ضرب الإسلام في مقتل أما, أما كان لكم مسكه عقل تنظرون إلى الخلافة العباسيه كيف هدمت كيف كيف انتهت أما كانت على يد من الوزير الخبيث ابن العلقبي؟ أما هو أليس هو الذي تآمر مع هولاكو لإنهاء الخلافة العباسية الغرض المقصود بأن الرافض هم أخبث خلق الله هذه الطائفة من هؤلاء الطائف, الطائف القرامطة وسنتكلم بعد ذلك إن شاء الله عن الدروز وعلى النصيرية لا سيما أن النصيرية تنتشر في عصورنا هذه فلا بد للناس أن يعلموا من هؤلاء النصيريين النصيرية الذين يعتقدون الإلهية في علي بن أبي طالب يعبدونها ومن دون الله دل في أولاد والدروز الذين يعتقدون بأن الله قد حل في الحاكم بامر إيه بأمر الله الفاطمي فهذه المسألة هذه عقاد لابد أن تظهر للناس لابد وإلا كم من عهد قريب من سنوات يسيرة كنا نرى السيارات عليها اعلام عليها حزب اللات وأيضا صور هذا الخبيث المنافق الفاجر الذي هو اعتقاده الاعتقاد الكفري الذي يسب الان عمر وابا بكر ويسب عائشة علنا في مثل هذا وتأثر به الناس وتأثر به الناس ووضعوا أيديهم في أيديهم فهؤلاء هم أضل وأضر خلق الله على الإسلام فانتبهوا لابد أن تنتبه عرفت الشر لا للشر ولكن لتواقيل ومن لم يعرف الشر من الخير يقع يقع فيه وهذه الأصول الفريقة الحمد لله ماشيين بنسق وبعد ما ننتهي من هذا النسق سننتقل الأبناء العمومة والله بقى يقدر ما يقدر الخير لكن لابد من إظهار هؤلاء الخبساء ثم أبناء العمومة ابناء عمومتهم الذين هم بنفس الاعتقاد ولكنهم ايضا لهم خفاء بطريقه اخرى نسال الله العلي العظيم يسر هذا الباب طيب لو في سؤال تفضل انا لا استبعد انا لا استبعد وجود هؤلاء لا استبعد هؤلاء من الحسين وغير الحسين بنفس نفس الاعتقادات نسال الله ان يفرج الكرب اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ورزقكم الله الخير سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب